كانوا أشد منهم قوته وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم رُسُلُهُم بالبيانات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 وَيَا عَلَى بَيْنكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ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 ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما وينزل من السماء ما ف يحيي به الأفضل بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 هل لكم مما ملكت ثيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فأنتم فيه سواء تخافون لهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون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 كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم نبين إليه ثم إذا أذاقهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون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 ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ الله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 ومن آياته أي يرسل الرياح مبشراتا وليثقكم من رحمته وليثقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون